بسم الله الرحمن الرحيم في الليل نعود مره اخرى الى لغه القران الكريم لغتنا اليمينه مع التدريبات وبخاصه ما جاء في امتحانات الثانويه العامه نبدا مثلا امتحان سنوية عام عام 2004. الخطأ الرجال مختلفون. هذا رجل يصنع نفسه، ورجل يصنع أولاده، ورجل يصنع المجتمع. أسمة رجل يصنع التاريخ وهو أعظمهم جميعا وإذا أردت أن تعرف قدرك بين هؤلاء الناس فاسأل نفسك ماذا صنعت ماذا صنعت لأصبح من أفضل الرجال ألف ما تحته خط في القطعه السابقه في الخطوط تحت مختلفون اولاده انت عارف قدرك ثلاث كلمات من اليمين هات من القطعه ما ياتي استخرج استخرج من القطعه ما ياتي فعلاً ناسخاً ورين نوع خبري اثنين نعت جملة واذكر محله الاعرابي ثلاثة ضميراً في محل رفع وآخر في محل جر أربعة جواب شرط مختلف بالفاء مع بيان سبب الاقتران خمسة بدلاً قرين نوعه وعلامة اعربه السؤال الجين كلا الرجلين يصنع المعروف تحتها الرجلان كلاهما يصنعان المعروف اعرف كلا في الجملتين السابقتين مبينا السبب السؤال الجين اذا اردت الى اخر الجمله اردت اكد الضمير توكيدا لفظيا مره ومعنويا مره اخرى وبعد الانتهاء احبائي من التدريب نبدا محاضره اليوم وذلك إن شاء الله بالكلام عن الأساليب النحوية من أساليب النحو أو الأساليب النحوية أساليب التخصيص لا في لا في وهي تفيد تفضيل أو تخصيص ما بعدها على ما قبلها في الحكم. مثلا اذا قلنا احب القراءه ولا سيما الادب احب القراءه حكم عام ابتدائا نخصص نخصص مين اللي بعدها الادب نخصصناها لمن اللي قبلها القراءه يعني بحب القراءه كلها كجملة لكن وقت مخصص ولا سيما الادب الإعراب لا نافية للجنس وهي اسم لا منصوب فتحة ظاهرة وخبرها محسوف وتقديره موجود حالات الاسم الواقع بعد لا سيما اما ان يكون الاسم الواقع بعدها نكرة واما ان يكون معرفة فان كان الاسم الواقع بعدها نكرة له ثلاثة حالات اعرابية الجر والرصة والمصد نقول حد القراءة لسيما كتب ادبية ونقول حد القراءة لسيما كتب ادبية ونقول أحب القراءه لا سيما كتبا ادبيه رتبتهم على هذا الترتيب لسبب انه اذا كان الاسم الواقع بعدها معرفه سيأخذ هياخد الموقعين الاول والثاني اللي هو الجر والرفع لكن اذا كان معرفه ما, ما باش بعده مناسب فنقول احب القراءة لا سيما الكتب الأدبية او لا سيما الكتب الادبيه بس فقط ما فحش النصب في حاله النكره فقط كان قاعده لو حبينا نراجع قاعده من ان الاسم الواقع بعد لا سيما اذا كان نكرة يجوز فيه ان يكون مجورا ويعرف مضاف اليه وفي هذه الحاله ما زائده وإذا كان مرفوعا يعرب خبر لمبتدا محذوف وما هنا موصوله وتقع برضو في الاعراب مضاف اليه اما اذا كان ما بعدها منصوبا فيعرب تمييز وما هتكون نكره في محل جر مضاف في محل جر مضاف اليه اما اذا كان الاسم بعدها اللي هي بعد الاسيامة معرفة جاز فيه الرفع والجر فقط كما سبق ان قلنا ننتقل الاسلوب الثاني وهو اسلوب الشرط وده يتكون من اداة شرط وفعل شرط وجواب شرط ولا يتم جواب الا بحدوث الفعل يعني اذا قلنا من يذاكر ينجح نجد ان النجاح ما يحصلش الا بشرط حصول المذاكره يعني الجواب ما يحصلش الا بشرط حصول الفعل نحن التفصيلية نيجي على الادوات حنجد ان اداه الشرط نوعين اداه غير جازمه واداه إذا. الادوات الجازمة اذا ولو ولولا وكلما ولما. الخمسة دول اذا ظرف للزمان المستقبل اذا ساد التعاون قلت الحروب. ساد وقلت عادي. لو وتفيد امتناع الجواب. لامتناع الشرط لو امتلك جناحين لطرت في السماء. ولولا تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط لو كان امتناع لامتناع لكن لولا امتناع الجواب لوجود الشرط لانه وجود لولا الفلاح لأقفرة الارض كلما تكرار وقوع الجواب بتكرار وقوع الشرط كلما الشرط يتكرر كلما يتكرر كلما دخل عليها زكريا المحراب أو وجد عنده هارس ولما ظرف بمعنى حين لما ظهر الإسلام رد للمستضعفين حقوقهم هذه الأدوات الخمسة غير جازمة. أما الأدوات الجازمة فقد سبق أن تحدثت معكم عنها ونحن نشرح إعراب المضارع في الحالات الثلاثة اللي هي حالات جزم المضارع. ولا مانع من ذكرها ذكراً سريعاً وهي إن ومن وما ومهما ومتى واين وايانا واينما وحيثما وكيفما وانا واي التي يجب بعدها ضروري ان يكون فيه مضاف اليه اي تلميذ يذاك الجميع ضروري بعدها مضاف اليه هي الوحيده فيهم من يتقي الله يجعل له مخرج من يتقي من يتم بحسب حرف العله يجعل له مخرج. أينما تسير تجد سيارات كثيرة. مجزوم من الأفعال الخمسة. ما تفعل من خير تجده مجزوم برسكول. صحيح. يجي في الشرط حتى مهمة جدا وهي متى يكون الجواب مقتضيا بالفعل. قال لك في ثلاث حالات اذا كان جواب الشرط جمله اسميه يجب ان يقترن بالفاء من يجتهد فالنجاح حليفه عادي النجاح مبتدا وحليفه خبر والجمله الاسميه دي وقعت إيه جوابا للشرط اذا لابد ان تقترن بالفاء فنقول فالنجاح حليفه او اذا كان جمله فعليه فلها طلبي أو فلها جامد طلبي يعني فعل أمر أو نهي إن تبدأ المذاكرة فابدأ بالنحو أو. إن تصاحب الأصدقاء أو أنت تصاحب الأصدقاء فلا تصاحب أو. المدمن فابدأ فلا تفعل امر فيتفعل واذا كان فعلها جامدا زي نعمه بئسه حبذه لا حبذه عسى ليس كل دي افعال جامده اي لا تتصرف يعني ما جيش منها ماضي ومضارع دي اذا وصلت اذا كانت في وقعت في جواب القسم او في جواب الشرط فانها تقترن بالفعل نقول من يقترن من يتصدق ما عمله او اذا سبق الحاله التالته الجواب بالسين او سوف او ما او لن او قد او لقد من يفعل خيرا فلن يضيع ثوبه اي تلميذ يجتهد فسوف ينجح ندع الشرط لننتقل الى اسلوب اخر ثالث وهو اسلوب القسم ويعد, أساليب ويعد أسلوب القسم من أساليب التوكيد ويتكون كما يأتي أداة القسم مقسم به مقسم عليه أو جواب قسم مقسم عليه أو جواب قسم والله إن الحق منتصر نشوفوها أداة القسم هي الواو المقسم به أرض الجلال الله المكرم عليه عباد الكتم اللي هي إن الحق منتصر ده الجواب والمتسم عليه اللي هو الجواب ده جواب قد يأتي جملة اسمية أو قد يأتي جملة فعليه وقد يأتي جملة اسمية مثبتة أو جملة اسمية منفيه فإن كان الجواب جملة اسمية مثبتة تؤكد بأن والله إن الحق وعد اما ان كان الجواب قلنا اسميه لكن منفيه لا تؤكد لعمرك لا, لا تفوق الا بالاجتهاد اما اذا كان جملة فعليه مثبته او منفيه مثبته تؤكد بقد نقول ان كان فعلها ماضي يعني اما ان كان فعلها مضارع باب النون نقول تالله لقد كرم الله الانسان او بالله لا استسلمنا الصح والمنفيه لا تؤكد والله لم يضيع حق المسلم يبقى سواء جملة اسمية أو فعلية في حالة الإثبات بتؤكد وفي حالة النفي لا تؤكد فالاسمية في حالة الإثبات تؤكد بأن والفعليه في حالة الإثبات تؤكد بالقد في الماضي والنن في المضار والاثنين في حالة النفي ما لا تؤكد رب ملاحظة هنقول ماذا يحدث لو اجتمع في الاسلوب الشرط والقسم اذا اجتمع في الاسلوب الشرط والقسم كان الجواب للسابق الجواب للسابق منهم والله ان سعيت ان سعيت في الخير يبدأ بقسم وبعد القسم ان سعيت ورمنه الشرط وان بالك فيبدأ بالخسم الجواب اللي جاي جواب القسم والله إن سعيت في إن سعيك أهي الله إن سعيك لمسكور مؤكد بإن جواب قسم جملة اسمية تجد أن الجواب الخ... أن الجواب للخسم هنا وأنه جملة اسمية ومثبته فتأكد بإنه وبالله الله إن لا مشكور. جمله تانية إن سعيت والله في الخير هو بدانا بقى بالشرط يبقى الجواب حيكون شرط والله ان سعيت ان سعيت والله في الخير ان والله, والله ان سعيت والله في الخير تلقى جزاء سعيك يبقى تلقى جواب الشرط في هذه الجمله جواب الشرط هنا ايه ان إيه تلقى لأنه بدأ بإنس عيدان وهو مضارع ومجزون طبعا عشان الأداء جازمة وبحث النون طبعا لأنه معزل الآخر وبيعظمه النسبة عن نمتخذ إلى بالمرة إلى توكيد الفعل بالنون أسبال الماضي يمتنع توكيده إطلاقا ما يتأكد بالنون فيش حاجه اسمها كتبنا ولا ذهبنا ابدا اطلاق وفعل الامر جايز يتاكد ويجزله اكتب او اكتبان ماشي آه. يبقى عندي مين اللي بيركزوا عليه بقى المضارع ل لانه له ثلاث حالات بالنسبه للتوكيد بالنون المضارع يكون واجب التوكيد بالنون اذا س... اذا توفرت فيه هذه الشروط هي الشروط اذا كان جوابا لقسم اثنين متصلا بلا مرقسم مثبتا متصرفا مستقبلا والله لا لأكرمن مجاري في كل الشروط اللي احنا قلناها اما اذا نقص ولو شرط واحد من الشروط السابقة فان المضارع يكون ممتنع التوكيد والله لا سوف اذكر اتفصلت اللام عن الفعل يبقى ما اتصلش بلا من والله لا نحب الكذاب منفي ما هوش مثبت والله لا نكتب الشرح الان اتلغى شرط الاستقبال اصبح يدل على الحال الحاله الثالثه ان يكون المضارع جائزا في التوكيد يعني جائز التوكيد وذلك يدل على طلب يعني امر او نهي او استفهام مثلا لتساعد الفقراء او لتساعدن او في النفس لا تصاحب الاشرار او لا تصاحبن جايد هل تذاكر معي مساء هل تذاكرن معي جايد يبدل حالات الثلاثة اللي هي لتوكيد الفعل المضارع بالنون ننتقل الى اسلوب اخر من اساليب النحو وهو اسلوب الاستفهام. فاذا اردت ان تسأل عن شيء ما عن ذاته او عن زمانه او عن مكانه او عن حال من الاحوال او عن مضمون من مضمونات من مضامين الجملة استخدمت اسلوبا يسمى اسلوب الاستفهام ولهذا الاسلوب ادوات هي ادوات الاستفهام ونوجزها في ما يأتي من؟ وهذا سؤال عن العقل من اول الخلفاء الراشدين؟ ما؟ السؤال عن غير العقل ما هذا البناء الشامخ؟ اين للمكان؟ أين كتابك يا مازن متى للزمان متى تذاكر يا محمد كم للعدد كم جنيه معك يا أحمد كيف الحال كيف حالك يا مروان أي تسأل عن كل ما تقدم تنفع عن أي كل اللي, اللي فات تنفع ما ذو أي أي مدرس تحب أي مكان أعجبك اي وقت تذاكر فيه وهكذا تنفع الهنزة لسؤال عن مضمون الجملة. اتحب النحو يا عم؟ وهل وهل تحتاج لجواب بنعم او بلا بحاجة تثبت عن نفس هذا هذا عبد الرحمن، والله إن كان هو قلنا هذا عبد الرحمن، مش هو قلنا هذا ليس عبد الرحمن، نيجي على حالات الهمزة بقى. للهمزة حالات حالتين، إما أن تكون الهمزة للسؤال عن جملة مثبتة. السؤال عن جملة مثبتة ويكون الجواب اثبات بنعم النفي لا أزرت الإسكندرية إثبات نعم زرت الإسكندرية نفي لا لم أزر الإسكندرية. أو للسؤال عن جملة منفية فتكون الإجابة في الإثبات بلا. وفي النفي نعم ألم تزر الإسكندرية؟ إثبات بلا زلت الإسكندرية نفي نعم لم أزر الإسكندرية ملاحظة لاحظ إذا سبق حرف الجر أداة الاستفهام تحذف الألف بما على ما في ما أدوات الاستفهام ورحلة ثانية أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا هل والهمزة فهما حرفان نجعل الاستفهام ننتقل إلى أسلوب المدح والذم فمن الأساليب المستخدمة في المدح والذم نعمة وحبزة للمدح. وبئس ولا حبزة للزمن. مثل نعم الخالق الله بئس التاجر المحتكر وهذا الأسلوب يتكون وهو أسلوب أو والزم يتكون من الفعل الخاص بالمتحق يعني والفاعل بعد منه والمخصوص نشوف واحدة واحدة كده حالات الفاعل اللي بعد نعمه بئسه لأن له ثلاث حالات إما أن يكون معرفا بأل أو بالإضافة فنقول نعم القول الحق أو نعم فاعل الخير محمد أو بئس الخلق الكذب أو بئس جاليس السوء النمام هذه حالة معرف بأل أو بالإضافة وإن أن يكون ما أو من الموصولتين نعم ما يتصف به الطبيب الإنسانية نعم من يخدم الدين العالم العالم بئس ما يتصف به التاجر لجشعه بئس من يسيء للوطن الجاسوس هذه الحالة التانية يا معرف بألو الإضافة لحاله يا ما أو من الموصولتين ثلاثة أن يكون ضميرا مشتترا مميزا بنكرة يعني كأن النكره راح في جيب عدمين تمييز نعم صديقا الناصح بئس عملا تركوا الصلاة ملاحظات خاصه هامه المخصوص بالمدح بالزم يكون مبتدا مح مؤخر يكون في الاعراب يعني مبتدا مؤخر والجمله اللي قبله قبله خبر مقدم او ان يكون خبرا لمبتدا محذوف ويقدر حسب الجمله هو او هي المخصوص بالمدح او المخصوص بالزم مبتدع واللي قبل منه الثالث والثاني عبارة عن خبر مقدم أو هو نفسه عبء خبر لمبتدع محذوف من قبل واحنا بهو أو بهي الاسم المنصوب اللي حيقع بعد الثاء الاسم المنصوب اللي حيقا نسألنا عنه لوقت قوي آه اللي بعد الفعل هيعرف تمييز للفاعل هيعرف تمييز للفاعل يعني هنا مصابيحا ما سيحوه الفعل ضمير مستتر طيب و صديقان هيبقى تمييز زم من السيدين دلوقتي ثالث ملاحظه اذا في كلمة حبّزة وكلمة لا حبّزة هي الفاعل يبقى حب هتبقى فعل نتح وذا لا حب عطبه مثل الزم وذا فاعل حب العلم حب فاعل ماض جامد للمبح وذا اسم إشارة فاعل والعلم المخصوص بالمتى يتقوله م... <تصفيق> يتقول هو ايه المبتدا المؤخر يتقوله هو الخبر لمبتدى محذوف لا حب ذا النميمة لا نافية وحب فاعل ماض جامد ولا حب على بعضها كلها خص الزم وذا الفاعل والنميمة المخصوص بالذنب. من بسم الله أوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستودعكم الله وإلى اللقاء مع محاضرة جديده جد مع ود.